الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يُؤْخَرُ الْمَوْعِدُ إِنَّ اللَّهَ كَثِيرُ الْحِسَابِ وَأَذْهَرُ يَوْمَئِذٍ الْآزِفَةُ بِالْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَأَنَّهُمْ قُعُودٌ مُّتَنَاظِرُونَ مَا لِلظَّالِمِينَ من عنده ولا شفيعا اطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تجعلون من دونه لا يقضون بشيء ان ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثاروا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِم رُّسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِكِهِ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَرَأَىٰ مَا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ نَقَالُوا قَتْلُ ابْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالْاسْتِحْيَانُ شَاءُوا وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ